وَمَا آمَنَ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ كَلَّا إِنْ بِالْضَّبِّصِ وَلَقَدْ وكل شيء فعلوه في الدمر وكل صغير وكبير مستقر إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِذَا مَرُّوا بِصَيْدٍ إِنْ كَانُوا لَا Bismillah ar-Rahman ar خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان وَندمُ وَ الشجَ يذ ان لا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط لا تظلموا والأرض وضع ذا للأنام فيها فاتهة والنخل ذات وَالْحَظُّ ذُلُّ عَصِيٍّ رَيحان فَمِنْ أَيِّ آمَنَ رَبُّكُمَا وَلَ قُلئِ سَانَ يَ الصٍَكَ فَقَ وَخَلَقُ بأي آن